I Oh. إِنَّا كُنَّا بُرُسِلِينَ رحمةً من ربك Yeah. is cuatro A I'm it right. Yeah. أَسَرْ بُكُمْ أَيْكَ بِرَأْنٍ كُمْ شَيْئَ <تصفيق> وَاُدْخِلْ إِلَيْكُمْ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا